Wow الله الله الله طيب الله الله الله فغلتوا تفكوانا ان لمضرون دلنا فأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لَمْ نُذِلُّنَا لَمْ نَكُنْ بُدَارِنْ اَتَرَايْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أأَنْتُم أَنشَأْتُم سَدَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ أم نحن المنشيون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشيون نحن جعلناها تذكرة بِسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ الله